السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كني سيديه أفراد تفسيرك أهنا كي أودن بي وحنا كبلابنا هيا مقرد أودن بيسه سورة الصافات وحنا كبلابنا هيا دماتك سورة الناس الله تبارك وتعالى وحن كبرينا إنو نغرده كوي كفائي ديسته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقصين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمثلون 117. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون 118. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون 119. ألا إنهم من إفكهم ليقولون 110. من إفكهم يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أهل تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم قادين وجعلوا بينه وبين الجنة سبأ ولقد علمت الجنة إنهم لمحضون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما من يقول وإن كانوا لا يقولون لو أن عدن ذك غم من الأولين لكننا عباد الله المخلصين فكفوا به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 اتَّبَاعَ الَّذِينَ يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ مُسْتَاحِِينَ وَأَضْرِبْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذِذِكْ بلَ الَّذِينَ كفَعُوا فِي عِزَّةٍ وشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَاذَا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ وَعَجْمُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجْعَلَ الْأَلَى الله تعالى واحد إن هذا شيء نجاب وطلب الملأ منهم أن يمشوا وصبغوا على آلهتكم إن هذا شيء يراد ما تمنع إن هذا إلا اختلاق فأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خذاب العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت لهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتار وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظرها اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إن أتخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محسورة كل له أواب وشدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ عشر كان عشر كي بقولي سدات إيه صدحات كنا كمديها عشرة دي نص على كنا سبع سنوات تفسير كقرآن ككريم كله سدات هي كم تناهي دوت hayda boqol iyo afartan iyo shambu ka bilawnaay khamida min suurati safat hayda la waatan adna wa ku ag yahay khamida min suurati saad markaas ideed iyo sodon ayadoo min suurati safat kamila iyo la waatan ayadoo min suurati عشر كيو ذنب أيادي وحائنا ذنب يس النبي الله يونس هنا ينقش سينا صابر نبي اللونين النبي الله يونس يونس ابن المتاب الأورنجي من انبياء بني اسرائيل نكمل به فصلنا واها ما قاله الله ترى إنه إني ولا يه قبل كي كتب موسى البالجيرة Kuule hän, että kaikilla on. Joo, tämä on puhunut. Joo, tämä on puhunut. Joo, tämä on puhunut. Joo, tämä on يساقوا في أمرية تحديد كقبين أيو سندح مال موضوع شغل سندح مال موضوع هدي للجوغو وحن اللي رايي هاي هيو مشكلون هابجوت هاي مركب مركي كيفها كذي لبجي ويا منشس في ويا وحيلا ذي مركب in markab lan di mo dot ka qarlay luguuday mo qofay dadkii la jiray buu galay suuyaana markabka ilad lahan buu joogsaday haday nigaan ki markabka waday baareen dibad ay ka wayeen dagan yiye aadat bay u noqdeen oo markuu qof haasi oo bacsaday tilmo haasi wadoga yaba ta qof ka day i don't say it ki jiga أي أرسلنا وكان نقول جلتي شكل وقف اللوس وصارا لما جرنا ولا قري النبي الله يُنُس بعصوب عين النبي الله يُنُس بدان كان لوجري ريتي مركب, نبدي مركب, مركب, مركب في نبديه بعد بدو مركبا عدي مركب ما الله يوديارها باللقاي ما على عليه مركبك مركب لجتورة ما الله يقلقاي علاوش ما الله فني دافيز روماتي إلا إله إلا أنت سبحانك ايني كنت من الظالمين كل كازا ملائكه توفاي هبت عايته جوج الجي وعلول ملاي غيري اسلامه علوشه اومي علو قال دي حميلي وايه متي كو جيرى متي بدن كو جيرى متير بو كو جيرى باش شيء سبع برينا والله شيء كل كاس kasi domana ma jasuubal kii ku tuufay habta ila nuuxu ka korabo reeyay kam ba orka oo dilirmaan waawii man jiray ila u aafimaaday xeelahiina dibuugnu noqday markuu gaarihi u noqdo iyago xagaagud kun kuwi baa waadabkii intii نحمد على الله كل مه ولدى النبي الله يونس الله ديري وحلم ندهر الله مهار لا أعرف ما أضلبه أولا كان عذاب له كانت دبله بأليه لأكريته الله عليه بصورة يونس بأي بكين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عن عذاب الخزي كل عذاب سمدي كيمن قرارك ضل يمين ودبوا النقضة عين أهين أبيتك الضمار تلاباتنا خير رسول الله ديري وصل يدبر مهي ونهلق في كل يالهبين قرطوا النقضة فأمنوا فمتعناهم سولوا قرارك عدم بأهو سولوا النقضي ليس يقول لما ينمو منين نقضهم قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشهوم فساهم فكان من المدعفين حتى قامه الحوت وهو مليم فلو لا أنه كان من المسبحين طلبت في بدمه إلى يوم يبعثه حدوا مركل علاش كلي قسن أبج قن قفس تسبح يقف ثمين إلى يوم القيامة ماش عقبرو أنلقن لعي حرك سقيامة لك صبيحة هلا تعال حدو عير فنبذناه سبي أيان يونس ملايق ملايق ملايق ايو وهو يونس تورني الوشي ملايغا لا تغورو توبل لييري وكا توفاي ملايي ديال ارا نيل هابو دعاده او بنانا ايو كوتفي وهو يسورو يونس سغي مونجيلاي هالو ملاي يومي غدي تعبان وطقان وحده سمركا سيدي ويغيهي ايو عليه يونس كوركيزا شجرة قد من يغدين بأرأة و أرسلناه كقد الوحانو ديرني إلى مئة ألف بقولكم أو يزيدون وحبا ديراء كل بقولكم هي ديرات بيهايين حبيلة ديري فآمنوا جميعهم كد قدوارهم أيين فمتعناهم كقد الوحانو الرحيني والجنيد لكل الرايا الى حين ماذا اصل لغبتي وعن عقاب بياي ماذا اصل لغبتي او مدني ما اقول هاي انت قدنا ما يستعن ايه نغنائيه فنبدناه يونس وارخي دني بالعرائي منان قبيد يسان كردني وهو يساله يونس سقيم جلعي وانبطنا وارداني عليه كوركيسا شجرة تنجيل من يغضين بعراء على انتصار حريرة كلها تغسيري ايان كسو اكدوان كلمائي حق نسيالك بحسو قبتا وارسلناه وحن يونس ودرنا وقت اكدب الى مئة الف وقلكم وررنا النواة وابنو اسرائيل او يزيدون وقلكم اكدبنا فامنوا جميعهم قدوا دوارهم ايان فمتعناهم كقدلوا ارى حين الى حين انت وقت اكدبنا له Ostaftihin, kolka kuparu urex belluju ja humala, ka la Ida buxira, għaddu hun billufa, slati kukurka, لا وجه من مدوبانة يا كل كاسو مروج بعند مروج بعند إسم مسق على مانك يتورع من القول تلكو نورمانة يا من شوي ما بشربي إني كفرود على اللوغو بشاري همانتي على نورمانة مفكر إساقو ما منا يا أي على هون إني إسكاهسه إساقو حقيلا يا الليل ام أمي أدوسه في طراب إني نون نلدو على ساء ما السلام عليكم قبلها كلها دخول جيران فإن الله قبلها كل أغان قلقا وحي اللفتوه دي قولنا عان ويجعلون لله ما يكرهونه يعني مصيرين وحي اللفتوه دي قولنا عان فإن الله قولنا قلقا سئيانا جيرا دي محاولا هاي نالا غماركو قلقا قال تعال خبو عنو فصفتهم أيها الرسول الكريم بل علي ربك خدي جاما و البنات قبله و ملائكه و خوران جينن خدي و خول لاحيداي و اسكه قورسداي و قورره بينه وبين بين الجنه إلى الى اي جيني و قراو نيمو دحديغل الى فا قورسداي جامدي بخرره جينن كل خ علي البنات قبدو و يقول الموحيلي البني حتى يلا أولادك شجاعين ما ضاقفت أنك أبن بليج هذا أولادي إسلام قوه فلمايو لكن هذه اللي جاء ليه حق أبويل المريه لأنك ضاقفت هذه كلام ما يصدق حق إبيانه حق أنا قبل يوم وللمرية حق أنا قسمة زى قيد جائره أفصله وإلى نعى على اللهم وصل ينأو يجعل أيقادا أم خلقنا الملائكة بل إن الملائكة أبو مني وادي هناذا قبله ومرح الملائكة قبله كشيعاية محبين الملائكة اللو معي في قبضة عاية أو بقتل ما مدا ثم ركلوه كان من ذلك وأركد فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن هناذا أشهد خلقهم ستأتى شهادتهم ويصلون أقول untoهذا من البيوت على حجوب عن الوجديني أم خلقنا الملائكة ملائكتي من ينوهداني بنعيونك إن هذا يدعو نذيجا وهم يجونة أي شاهدون قبضه بهم ومرح ملائكة اللؤم عليهم أي تنبهوا وعلموا إنهم إن مشركين من أفتهم بين قديم قد قديم هي أندرت أي إلى يقولونها حيكون هذا يعني ولد الله هب علمه للي فإنهم يجوز تكذبوا أن بيتركوا ما تخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلا الله جرى وحلا العبدان ملا المية بالعنب مل. ما تخذ صاحبة ولا ولد الملا في الحال نمجد أريقا سيبال لغوش رقينا فالحما بيسا وحالس نغطي الدولان إركاد دومي قاري قولكم كدوا الأقوق لها قولكم نمنع لنكلا وحاولنا نبويس الأقوق لها بل يبا يقام بيوك إلىها وصدق الله في قوله تكاد السماوات يتفطرنا منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن للرحمن ولدي إلا الإله إلا ما كُرش يقال ما إلكد الله قاري قُلْ كُنَا كُدَرْمِ قَارِي تُريدٍ إِسْلَأُقُومِ وما ينبغي للرحمن أن يتخذوا ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدًا فقد أحصاهم وعدهم عدًا وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا شرط مريم ألا هوي تنبهوا وعلموا إنهم مشركين من إفكهم بأن قدمت وددرت أدبي ليقولون لي ليهم ولد الله إله إلمه للي وإنهم إيغوسا لكاذبون بأن لو يلو هدو إله ولد ياشينا أصدف البناتي إله ميه كليتا ساكو قيميان يغب قلبه وانعينه هدو أدو ولد سميسان هايو أقبل دورتي أهو إلى فَذَلِكَ يَوْمُ الْيُئْبَةِ وَالدَّوْرَةِ عَلَى الْبَنِينَ وَإِلَى الْكُرْكَبِ مَا لَكُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ عَائِدُونَ قَوْعًا كَيْفَ صِرْتَ أَتَحْكُمُونَ وَأُقْضِيَ مِنَ الْجَزَاءِ حُكْمِي بَيْنَكُمْ يَا ذِئْنَا حَدِيثًا قَبْلَ مَرِصٍ إِنَّ يَوْمَ الدَّوْرَةِ مَا لَكُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ اليهوانو اليه قراد مدن لهي حشوني باندان لهي اذيك ايدان وحسكم فلي املكم ايها المشركون ما وحدنا بهين سلطان حجو كار ابنه هم وكار ابنه هم وعاد ساكتان كارتصمودين عب حد اي جيرتون رسول ان يبحاث الله يياه حد اي فأتوا الله ماذا بكتابكم قرارك وحا شايا إن كنتوا مداتين مبأهدين صديقين كواورك وذكرون شايا وجعلوا وحاين مشركين تايالين بينه أبوين العدي هي هو بين الجن جنه قد عديسي نصبا حدث النمو وإنهيه إلى أوعو كورساني وقرد قبل هذا ولقد علمت الجنة انهم جنن قال الا محبرون النار لجينا او جنن فاصبوني قال في ان والي صوره الجن بين بوتجدن نقول قال وان من المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فاولائك تعرضوا رجدا واما القاسطون فكانوا للجحنم حضرا كل كجنن الا النار اي ما نصده كيس على جينا ياجي، هذا، وذاك كمادي في كوسية كوك على هذا الجد أمه النار لجينا، إذا أبا إنه سنجني حديد العين النار جينا جننا لأن النار جينا، فأما القاصطون فكانوا لجهنم عظما أيها الدليل، فلقد علمت الجن جني والروحين إنهم يجهر جنيا لا مخضرونا في النار النار جدها لجينا. وحي دقنا ها أي مشركين تأيبا كل دغم الجلال إذنك وحاله جب وقفة قبيعي سبحان الله إذنك وقفة وفنان بضان أما وحيبا إذنك وقفة يأي أي يصفون كتل ما من مشركين تأي إلا إفاد الله إذنك أدومي وحكو شاكين معنا المخلصين الله براحت لي هل يقامين رميسا إذنك وحكو شاكين الى كل شيء ما اياه فاستفتهم ايها الرسول الكريم بل ويدين مشركين تا الى ربك ربك الموحولي البنات القبض ولهم ينموحي اليه البنون ويل الاستفامة لو ان كان قلت اوحا كا الاستفامة اللقلين ايه اوضا وان نعيك لفول بل ثم يGamma وخليهي البنات قبل <تصفيق> ما لها ولهم يغوا وعليهن البنون ويلا أم خلغنا من يانون ما نومي الملائكه ملائكه يا دين خدي يا طمر بدك يالله بدنا اللي شو شيء كريم ميانون الملائكه هنا سن يغوا وهاينه بديكا ما نومين وخب يغميا شاهدون قوب ما انا على الا هو يتنبه واعلموا ترى <تصفيق> رغوا إنهم مشركين ذا من أذكهم من أجل أذكهم بين قدينته بين قدينا يندرت أي لا يقولون لا ييم ولد الله هب بل وإنهم يجوز لكاذبون بين لو يلول فكيبوا حدر يلايم قل والله وعد الله صمد لم يلب أبوا حمدال ولم يولد إذا الله مذل سأقبل يا ولم يكن له كبو أنا ما غيره اجره وعيشك المايس ودلا لما قفوا بنياد ماده قوسه ان هريه تو اقدر المايان فيلا لاي سوكل ما له لما تمردا يشوف تغانا تمر فيلا لاي كل كان يستاني دو خرتوره وحا كورهه ما مساله الجنسيه اني لبدن اسكتي بدي مثل كلا بدن اسكتي بدن صله ماشي فصنه تو لا في خلق كلما حالا هاي ساقه ابو وحده واحكم نوع ما ولم يكن له كف ونعد وإنهم الكاذبون إن لو يلو أصفى البنات مكبوا يبدور تي مدارا على البنين ويلكرق وتكدور تي ما لكم ورمعايدين لدن لا كيف سيرهم اتعقوموا حوجوا من أجل أ فلا تذكروا حصص هي جرات هي عقل برتي ما وجد الله أم لكم ما واحد لاني سلطان قر مبين حد فاتوا لي ماذا في كتابكم أي ماذا كتابنا إن كنتوا مددين صادقين قارونكم شجاع يا واركوله وجعلوا مع مشركين تجالا بينه بين داعي يهو بين الجنة جنى كداعيزي نصابا حدثنيما يالا ما قال الجنة جنى أجا إنهم إذا جنى لم يحضرونا فينا إن أرجله هذلا سبحان الله خذه فينا أما وحي كوفا أي كوفاني أي سفونة قتل الممن إذا الكيزا إلا عباد الله عباده مه مهان المخلسين قراو أضوني أبودا أدا أعمال المخلسين إذا قال برع تري هو حكى كسر قلاهين خبرهم يجي الراعي فينك وما تعبدو لكن حماودي مريج لا يسوسك يجي هلا وعم مشركين تا حتى جن يهيم يهدا ينس يهيم قف إنكار كل هذا أشقيا خو باو الله العلي المحفوظ كان اروغ ورنتاي ام بيدوف سنكراي قلت يا سبحانه وعزه وجله ايماني يا خي ورت على يلي كره قال تعالى خذو وحينا فانكم اذن كمشريكين تا ايديكي يا وما لا بتعبدون عبودا انسان اسو جنتينا ما أنتم مهدين عليه ابوينكر كي تفاتني كوذب الى كوفت منكرايا أما كفرت من كرايا، أو في بلدي ما نقول تلاقيه، أو ممنا ما كرتانو، يمنعك أن سيبي كرتان، إلا من دعون بعد بلين كرتان هو يساقوا صالح جميع، يا إني قلدوني، كي شقيا، أيان دركوا لعلي، أياأعمق لايا، أما كنبا هو تلاقينا، ما غريما يا خرافاتينا، يا بنتينا، من بعد يا إن كرتان، وما منا إلا له ما دامه وهم فاسرين ترجلوا وين شاكي حيدا وما منه إلى له مقام معلوم من أي شدة كتير إلى تسريع مركي سو بنو على إسلام وسلم ماك المكرم الله قاضي المقدس نو تجي إنت الأرضية إلى أرضية قولكو بيت المقدس مرايو أي قادي كوفولي ما جا قيردي سماطو كري إنت صيدرة المتعادلة مرايو ايها جبريل هاري مركاز الرسول يري هل هنا يترك الخليل وخليله ورمال كان ديغا اريسا جبريل دونك دروا بمن هي مركاز الملك الجميل يري وما مننا الى له مقام معلوم هذان الملائكه النهي قالوا البابا مالين دافين باجيرته كل حركه من دا يرى نوراني كان قبل ما يدوب نبيك عليه الصلاه والسلام طبعا لقبه ري فلمي سوى رسمي قال كان سيدي في امان الله وما من حدا ما رايت انه هاي احد ما قد دماها الا حد احد كمده وجلو له الله اركع وعليه مقام غير يا معلوم وليقان يقان ذاكرينو وين انا نجار ملائكه كان عنوان نجار صافو كو سبتانه هاي سيدا يصفان ملائكتو خبهورتي سبحانه عز وجل أي صفان ايان سيوصفانيه ايانو حل فرأي يا امير كل قاسي خلتك ايان مر قاسي رسولكو عليه سلاته وسلم سلاة صفكة لمركو إنا براي على تصفون كما تصفو الملائكتو عند ربيع سيوصفتان يتمون الصف الأول فالأول هورته على صفكة هوره أيها إدامة استيلان ككل إدامة استيلان إيش أقول سوف كوركالي ديمان ياي ميتلما بلال ما بلالو خلا بلالا يا أنا نفس الإمام ككو بيعن أيالك بلالا ما تعرف لالك ما بلالو بينا نجا لا نحن نجا أصفو بني آدم كأي شيء كيس النفط أوراس وأتو ويا نو جوك حالها الدنيا كمدوسو جييو هر دو هر جييو حدو هذ لايو حدو, حدو ام سنياي حدو فديو حدو تا غياي حدو جيفو سان كان مافتكم جوكستو اكو سو مت هوانا كسخوتا امر اي سي غل ايسو Leila اي شو غل كبحي سمعنا ان ان المسبح او يمالين ادكو هوفا ايانا باو تصبيسنا كعنهمين يا دليل زبانت ايان كدارينا شرف يا ادميه كمال يا قيمه ونوسغنا وين كانوا لي يقولوا كل ذل المشركين لا بدم بينو كوزو مرني ايا بلل يا دارس كو جريجري بلل قال كتابا أن الله سعد الجين النبي كتاب نائم الله يهودية نصروا عن الله أنها كانوا بدنا وصدق الله في قوله وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير حتانا رسول الله مدير اسماعيل بأودن بأي قرون بدمبانا كسو وريك قلقا كتابنا الله مدير جين رسولنا الله مديرين قولك اوحي او رمجنين حدهن لو صدر الرسول او كتابن لو صدر يقول ارمي بالله جعد ايمانهم لئن جاهم نذير ليقولون هذا من ادل من ارمت بايب النوشك يا سبحانه وإنه ارمك اوعيه إنه كانوا مشركين تتعايا ليقولون كويرا لو قر أن عندنا اكثر نذعيه ذكرا من الأول نبي آسيا دات في هارك سو جاري لا كنا وحن الله عباد مل المخلصين لبرحت ردا على أي أيان هلاين حديث النبي يا كتاب كي فكفروا الدين به يكفي يا قران كيفي دينه أكثر ابنه قد يري فسوف يجدلهم به أي يعلمون قراننا ما ينالهم مني حقا يقوحا كالقارا احنا من العقاب او قانتونو انت يبالا قلال ويدار حقا بكسيين والرسول الله ديري وكتاب الله دجيين وليبا شسول الله ديري كي هو من بضنا يا كتاب الله دجيو كي هو من بضنا انت اللي بدي الله ديري يقوق حسيرين بالا قانا يقود جيرين فسوف يحلموا إذا تدعنا دوني آخره او قلستو يقا او قانتونو فإنكم أيها المشركون إذن قال هذا هي وما واحد تعبدون عبوداً ما أنتم مجدين قد عليه أبوين كركي بفاتني حتى مريس قوماً ما بلين كرتن أو دينا كما فتنين كرتن ما دوفسان كرتن إلا من هو من بعد دوفسان كرتن هو إسحاق وصالح الجحيم قال يا النار أذكروا و أكون قالوا بإمع سيدا إيه كفرجا إيه دمتجا او يا بكل حجره يا ابو قصبي كيف عادتك الى عادتك الثقيل نينا إلا من ما حال هو ايشا سالم جحي ترى تجحي ما وما منا حدا الملائكه الناي احد ما قميل إلا جيلو الى هذوجرو له احد ركم رايته كمده وله مقام مبس شقوله اياه معلوم له يغانو مو سن حاجه هي حاجه اولاد فكري Wa inna malaikta Lannahanu annaga asafu Kuwasafan baan naai Amal ebaan nusukna Kortan annaga malaikta Almusabichun Hawiya maalin Eba kuwa hufa Wa anandalin Ayyanu naai Wa inkaanu Usrikintu waaihanjiren Wa yakuluna Kuwayyida Leukor Hanna hindana Ahtanadu wahanlaha quran Wa aliyawani ya من الاول من الأنبياء الاول نبي عاشور كتاب كسوجيد حتى انه هسن له لا كنا وان وهن عباد الله ابوينا ادم المخلص لبرحه لري فكفروا دينه فيه يكري بي دينه فسوف يبدا بي يعلمونه او غندون واكدو ولا تسبقت كلمهنا لعبادنا المرسلين حبي سبحانه عز وجل إن الرسول سيسا يبقى بها دحيانه يبقى بها دحيانه اللهم قيبونه أولا هذا الرسول الذي يقوله خيرنا الله يقوله أفلقه دقاله هذا مسيح الله قد دقاله وإن الرسولك أدكابا تحقه بالكلماتي وصدق الله في قوله كتاب الله لأغلبان أنا والرسول وحان قاري qoluhu maafay ka qul aniga yar gaantiray ina mu afi aad ima baqwaat karo un tabaway ku xiran yahay quwtu allah allu wabana kolka kul Inti markas ay no somarnay xasuunki waqti gaad jiray iyo intii rumaysay صدق الله في قولي وأنجين الذين آمنوا وكام يتقل قلت قومي على الله بابي قلت قتب الله لأغلبن أنا والرسول وقرنته وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا علينا نصر المؤمنين قلت قرمه رماس وامد طلبت وحاول مارك أفكر لقوض هذا الله حسولك على وسنه وحيو حق إيه اللقو إيه قانو لن يومين جعاظه يقول ما إيه سؤال بالله مع موري أين إيه إن رسولك إلا كفية لا يسكده إيه ملك سؤال شي إلا قنته وحقرت الله بابوله إنت إن رسولك سؤال قارن بوحيك إيه يسألونك كذا وكذا قل كذا وكذا إنت قرآنك كجرته إن بدن ملكات كلمة يسألونك مضارعون سؤال شي tabay soo saaxata waasay ku waydin doonaan ee waxa ku jawaab kulka kalimadii ay baa soo horreynay amati gu guush iyo gar gar ka anagoo do amma mid aan jawaab sheedrada at Quranka markuu degaayay 32 sano tartiib إلا جئناك بالحق واحسن تفسير في سورة الفرقان هذا مثلا ما ما يخرجوا كناد مت مت وذاكع ذو كعخسا ينكو كلين ولا يأتونك بمثلا إلا جئناك بالحق واحسن تفسيره قال تعالى ذو حيل ولقد وحذبا خباقا إن يورم رج كلمة لنا جب على نقي أنا خجدي جواب هذه النقود أنا قرقار يقول هذه ايها المرتى في عبادنا ان جاء دومدنا المرسل الذي ري في كلمتي كرقار لو يبو هي انا خوجينك لوجا جواباي ايها المرتى أي كار وقت مناسبه قعيد من لاجكو جو او قالا لدين كرو قال تعالى فدعوني فاتولى ايها الرسول الكريم كجدسو ان هم قالوا حقولا كل كجدس الى هكما إلى حتى هي في اللقاء كانوا وقت اللقافروا إن الذي لا قال إلى وقت يبون لقائ كانوا كجئزوا وابصيرهم سك فسوف تبدأم بأي يفسرونه عقودنا أركضونا أنا انت ما أركض عقلي أغلري أنت أو أكمل مشريكين تا إن بوي دي سنجري ويستعجلونك بالاذى ولا يخلف الله وعده وان يوم عند ربك خلف سنه ما تعدوا استعجلونك بالعذاب وين جهنم اللهم محضره بالكافر كلكم يجي بعد عذابك حسان صور ذكرى نوغ من دون قالوا ربنا عجل قبل يوم كل هي هي, عافمة هي فسأل الله من فضله شر يبلغوا يديه كبار أفه بي عذابنا أنك إباع عذابك نقام مياي يستعجلون دك دك سنة فإذا قرته ونزل عذابك إباع شوده إشاعاته سابطوضا مبنان كوضا فقا قوضا مركو يمات فساء وحاهم ماذا صباح المندري كوان هرالوغوديك واقع أبري واباسو وتولج يتصوبنا عنهم حقوضا حتى حين إلى اللقاء قهر مدوا وأبصر كورو فسوف يبصروا وأقول لعارك دونال سبحان ربي ربك خبق عب الأنبالان خبقي خب العزة شرف إيا عظمية كمال ولمبا ربك هذا أما وحي أي بكوفي يصفون أي, اي, اي مشركين تو يبا سبحانه عز وجل كتل مامايا من صاحبتي والولدي كشريك قال وزير قال معين قال ضيف وحسولا كيبكو شيغايا اي بكوفن وحقبتنا وسلام نبت وحاله على المرسل خصوص شي عجيب لا لا ديري كركوده اي وادوني سبب كنا وشكعدي قال طريقهم قد حراره اقامه وحيه بي كسودان كل هذا معي باكسرته ود حراره والحمد لله ما هذه لك دو حاله هب العالمين ام ايديكي سا را برباريناي مامولايي منتي دبر جويي قومينتي بدباريي امان ايديكي الله سايسكل Savakit Hormartai, hormortaj, kelimetun naga, liivi vedin, että ommadan nari, ajojohor mortaj, almurssali, hakeb lla gadiraj, inna hom, että ommu hakeb lla gadiraj, lahun viyaga, aja almansuru, ku hakeb llauga gerjää, voi inna juntana, enne keeba, kida ommadan naga suoda, ku tagallamaa, inen kelimetun ebe, korahado, aja laallaa tagallamaa vatriubeni, kolke juntullei, halbei ku tagallama, هذا إنه يسوي الدين لأي قول ذي إمانتا دقال كجيرتا وجاهدين بأنه إليه هل صادقون وكاذبون؟ صوبنا هكا جوابك سحابي باوايدي يا رسول الله إن الحاجنا ليخاتل شجاعة وأنفة وعنيه والريان وصمعا هذي قال لقال يا أصباب بدن أي الله دقال قال مدباك يسن ما موجينه مدبا حولدونا مدافع عنه تعلمون، قال عروت هذه الكعية وذن كعية، إن حول على قول دافع، هم جميع دا أسباب تعبذن أي لا تعلمون، فأيونا يقتل في سبيل الله، في سبيل الله إذا أنكر أنك أحب هذا، كيف تعلم أيها، وفي سبيل الله إذا أنكر أيها، فالرسول جاء بتجسيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هو في سبيله ما في سبيل الله لغ باط تجعله ميسا حارا دو تجعله ميسا حقني لكن في سبيل الله ما هو أذى قات ماله ملك حلالنا أوله ذاي نفتادي هلك على وحوار ذاية إيش كذي حنكرتاه هذا باتاي لكن ما في سبيل الله ما ما يبي في سبيل الله وأنغمة إلا إله إلا الله فانا درسنا اللغه الله ما اوقفك ان مر كيو كانت لها قادهي لما دد ودان يا حكومه يا علان لا اله الا الله هو مكون حروبه مكون حروبه ما انت اوضان لما هو بيني هو الربمان الله هي العليا قيادة إسلامية حتى انا الله بالله تارك قوله وارتقوا سلاطين كل ك تاركوا في سبيل الله اصحاب الرسول اللهمركه المجاهدين توارنا يا فلا تعصوا الله وانتم في سبيل الله كل ما يا تجي مايو بينه شيء مايو قمرنا ابي مايو ثم مايو ما كل ما ما دو ما ما قياده حكanka و يا ركتا قال مايا يا إنه يكسع تدين تأيبه نياده نايته يتكونا كلمة الله هي الحليا الله هيو. هيو. هيو. هيو. هيو. لكن نياده أصر الله دقال الله ماهيو بلوك إيو حولح إيو ناقاح إيو بأسد إيو بلوك تواسق لأيي ثاني أور تنبي يكوه إيه إسلام وحلو دقال الله ماهيو كل تاوحدكو أغاني محار وكان حقا علينا ان نصر المؤمنين, المؤمنين, المؤمنين ما. ما مؤمنين الى النوقر قرقران ووجيبه هذبيري صوت المؤمنين تمال والبا نقط ما يراه وركي شباب دان نقدن مس يبايه مكبعي ماي مركي ايبا ومؤمنين توقرقرارا يا شغا يا تلمنشنو في صوره الانفال بينكوس عمرني كلكم اسلام يا إقاما كأنت اللي قلت حبري على الورقة خذ يقرأ وعمله إلى الرسول جزا يا النبي جزا يا أصحاب الرسول الله حاور خذوا مقاله لكن ما الورقة في عم بيروح ويا ليه أولائك كتبه في قلوبهم الجماه إما قالوا ورقة كنا فقولي هل كسر أبويا ليه مرك إلى مرقد كاتل ما ماء إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم وإذا طليت عليه ما ياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سن أولئك هم المؤمنون حقا كل المؤمنون حقا لماها المؤمنون إدعاء وكتابة وانضيصابا قرارك النوقرا يوحين شاقرين يحيدك مسلم باناي أولئك هم المؤمنون حقا ما شمسي تلمانا في رنا مجد حدا ينجين وكان حقا علينا ناس مؤمنين ما الله هايذ وإلا قرقر هي بوادية بلن كان إذا بو أنا قد صبقت وعهر مرتج فلِمَتُنا أرجنا نجا لعبادنا أتومضنا المرسلين لا تري إنهم أتومض لهم يجا على المنصور كل قرقر وإن جندنا هيدا ماذا ندا لهم إيه أيها الغالبون هاتكادا فتوالصوا بنا جيدسو عنهم حقوضا حتى عيني من توقت لغا قالوا وابصرهم كرو فسوف دبدا أيو بصرون عركة دونان وحكودعا أفد عذابنا أننا يبا عذابك أننا نايا استعجلون دك دك سنائي فإذا قرت ونزال عذابك داغو بساحتين سبا داغو فقا قوضا دا مرك فصاوعو احمدي صداع المنذري كوالو ديغي واغا وبري واباسو هو تولج جهسه انو معقوله حتى حين انت وقت اللي جا غارو واابصير كرو فصوفا دمدل يوبسيون اركيدونان واكو دح سبحان ربك خبيك عيب الان بلان خبيك رب العزة انت اقدم بيضه سبحان ربك سد على ايه تقول لقو ختمه فارس سوال وربك سوالينا بابا او بادانتاي قولك او او احناس ليه او اللحسن كارو نعادة مركي لدمه ايو ان إي اللي قولك بقبه سبحان سبحانه ربك شب العزة يا عما ياسفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما سوأ روطي سبحانه شبك شبك عب الام بادانا شب العزة شرف اليك ورب عما وحيه ياسفون مشركين تكوت الماما يان وسلامون نويت قليو هم إذا كذلك على المرسل كل الذين يحرون على المرسل وعندهم أحد الله أبوهين الله رب العالمين الله هم إذا كذلك سورة بيهو سورة سا سورة سيدية دي سدنا في رسك وكاك القرآن أنا بقول يا طبان إياه أفر سورة, سورة, صاد واحد سورة دي سورة سا دي سيدية دي سدنا دي نقل أطين أن يري طبان كذلك <تصفيق> اذا تعلق بالله وتيونس بقولي طبانك هوت كبل لا بطانا اه هذا الكوجي طبانك كبل لا بطال انبيا خوم بالكوجي طبانك افراد قيسيده نقونسه مركي انه كبل لو هي سجده هي احزاب هي صبا خاطر ياسين وصافات صوره دي سده دي اسدوناد يايكم يا عباد ترى يا صورة ده هو والقرآن جديد أيكم يا عباد ترى ما كان واحد نقطة سقال يا لباتنك الصورات القرآن كلامي ده فروفل مقطع اللوجو باللودينا صورة دي واحد نقطة لباتنات كذي بسقال يا طبعا هاي هي ده واحد بعجي لباتنك كل كاس قال سورة صاد و مكية. بعد كميتها السورة دي سودجي. كنت سو بانو علي سلاط و سلاط. وكلنا لا. ما قال مكره. وحنا سودجي. قرآنك أنتي سبلا لعي سبعة سورة. أيام مدد سودجي مددنا صدق يا طماسانة. خلق إسمه فرت نجله. ما بيني ما لو عيتني. أقبل بسم ربك الذي خلق. هذن الليح بالعهد كتني. لحب الله تكذب فصل لماذا فاتمد يا أيها المدثر قم فأنذر قلتها صدقية طبعا سلو مكتشوكي سورة سلوكي كمية وآياتها سورة سادة آيات هذا ثمانين وتمانون آيات سيدات هي سيداتا آيات هذا سورة سادة بالله فتواتنا هذه السورة وعن سورة تنكب الله يا بسم الله أبوينا خليه الرحمه نحرز قدرات وما هو ذكرت نحرزه الرحيم متقارن هذا نحرز صل الله وعلم ذم رادي في سلفك أي ندورنا قبل مجسدي بينه نري الله يقن علِيمًا النجار وما يسن إنا حرف القرآن كأب كمل أي معنيه أبا ينودين منقة الله أبا وينا علم واقوم بلن في مراد أولاد جديدة، لذلك أوصت أولاده يلا تنبه، يا تعزب أيكوجة، أقولا أن عربنا لجوا برعوجينا يجى، دقيسك القرآن، ينAILا تعلم صناعي، والقرآن، قرآن بأن كل أرتي، قرآن كذى ذكر ما الأمر أريتم ما كما يقولها الله الكافر، سدى المشركين من أن النبي صاحب شاعيرهم كاتبهم مجنون بنتهم وحلام فينا يجمع النقطة هنا يقال له بنت كوشة قاية وحين بيكوشة وعصرنا عندكوشة وشاعر يا وكاتب يا وصاحب يا ومجنون هذه كل عقيدة هل بعثة هي نشرة هي عشرة هي جزءي ديهم بنتهم وحاد كلا الجواب كذي كتاب بلي الذي نذن أدخلي الكرة، وقالا لا، ماركينا بيجالب حيني، أحينا الذي جيي، وعدي جوان الدين الله كان مثله وينام، هي اسمور صارين، هي إنك صور جيسان رسولك، لبذا نيانا وتكليذن، القرآن يبان كدرت، في ذكر شرفته، تيميكا، خصوصا وعديكا، جوانا بل عجيب، بل الذين وقع خفروا حق في إجت اسمور صارين. ترى فينا أي ايي شيقنايا يا واشاق انخلاف تصول كلجا جورجسو اي هذا الشيء كان, كان بلدنا هلكنا انتا رغني من قبل هيغا هرتوب من قرن وماذا كقوم نوح وهود وصالح ورؤيب وموط وموسى انتن قول رغني بلدنا او فنادق قول رغني مك هلاكه وني ايا ما شاء الله بالله وي يا ويلنا ان كنا ظالمين سند اي مركه قيل قيليه ولاه صار وقت قيل قيليه روسناي حينما مناش انقر العررو حداد عر رئيس انت على بك كل من اي يا معاصيده هي قفك هي غالمه حداب كان سوجيدي اي لا قرره كل دا بقى قرت ادبك يمين ننا وحكمه تعال انهدو وداوغن ولاته يسقوم وقتي هاي حين المناسل انجاهم وفدي بين سميين وواحد قرط قاير هر قرش يلاه يخطري وقال لي كسو حاجه قادناينا ابو طارق نبي قادرك انت كويهي او عبد المطلب وتردارمي وقال لي لا ابي طارق وحن ويل كادار دا كوتاي يا قاميلك اد حال معاد لا سحوتان ويل كان ادو بوغور ني مربو ساكن كعانا دادينا مودلين وا اغون بيسي خولها دو ربنا نينكا قوراشو غو خولا بدن با لالا سمايا فهم درها داي جرتنا دا تتكا وحده ويان غينا كل خوا كان غاريا دو ربو بالعانه كبير بانكو داراين اروي الخوح والرضا ينتسقته انا وصلناين من خلواتك كنت يقول كلام جميل هذوقي الي مي وايس كفن اسلام فيا دالوقي قوى وايس كفن كل مو غنايا صفك tolka agar tay manta keenan qarto soo afartan mid gaado sagal marka odagii uu ku tiirsana elo ga baqayay markuu wareegay taxwadii uu axsulay kuxu jawaabu karey oo iska ilmaye alayhi wa barina nabiga إنه عندناك إيماني أن عن أعذونا أن أكون قليني مالك أسير الله وضعه شمس في يمين والقمر على يساري لابدنا أدونك أول قراءة الملكة تعطيه سالان طيحة نبيه على أن أترك هذا الأمر إنه نتعود أن يدينتان جوجيه والله إبانا يالي حتى يذهله الله إن كان سيكون الجنود القبضان دونه إنتي بكم وجيه أو أحليك دونه أن أوصاص أفضل أن يكون عدم وكي ما ماذا؟ ولا ياشي باكعي وهي إلا ذلك هذا الذي إلا ذلك القرآن كالنوورينا وعجبوا خرقنا سيابا وحي لا يلا ذلك أنجاههم إن أجمد منذر تسولدها ومنهم إلاك كدسي وقال الكافرون كالذير هرمكو وحي هذا كان محمدا صاحب فلن كذاب بين بضعه فإن بين بنيه معه دليلة سدح بقولي اللحدا إلى أتى الله ما شأن كعبلا ضنيهنا وح كقبل لا مثل اللي, اللي تقولين أتى على الآيات إلى يلكي العابد أي يسدح بقولي اللحدنا موركيا إلى هو عذر متجريات وحي رادني إن هذا هل إلى هاليزوجي ما دو لشايون أغن الجابو يابي أما كجلو وأحلاركين ياو على مغلب مدن مدنا ما يعوض جستي وقرتي اللجو جول در ريستي تفادى دوان دوان أيه من طلقة وحاتي غي الملاو وذا كابي طالب كتى ومنهم قرش كمذا حتى نغذين عيلة يين أنمسو ونقوم ديماش ولا كان ينين كي يسوي سوقه ويل كان معامل يا داركي وي سوقه النوبيه معاي الله واصبروا على الهياتكم سنحبقي الايام كي ما اله كصبروا كو ادكادو كان لاير حمد اصبروا دول قاعده على الهياتكم الى يالكي نكركوده ان هذا هل الى هل يشقي ماذا؟ يورك يا وركا ويل كان ودو لا شيء ناريد انكم همنا لوجدونا يو وقر قبلكي قمت هنا لجو حظيرة، وذاياش اللجو جريح يا هو، أخذ عن نجا، ما سمعنا، وليه جباي سيل كان بينا، وأقول الرئيزة ما سمعنا ما أننا مغلين في هذا، وركويل كانوا شجا في الملة الدينية، على غرة الدينية نبي عزة، كم أننا مغلين، حدان ديني وراء اللجو مغلين، فين ما يأجيهن، إن هذا ما هذا، وركويل كانوا شجا ما إلا اختلاف بينه ما زنا ماذا يا بغتو أساقا سميسيو في سالة يا اللهي كان كان المركونا لأي رسولنا أساقا يا قراش كورا دواء أساقا يا عقل البدن أساقا يا رهر بغراء من يا عوال الرات سالة لك رأى كان الله طوبا أعوذينا موحا لدجيين عليك كوركيزة الذكر القرآن من بيننا أنك دعلا نظر إلا هو يريبا الهوم She ei sughe me to get Bao Kuranka and the Ji a Sakikawan Haji Adabi Agana Lugo or Eka wada gang or Lama e Kabin Bellamaiadugu Maya and Data Mini Hadabi and he gave Adab Kegi Mayan Dada mini when I'd have the ala aala or gas of my liar the ايه وحي اللي اذا بدخونا ايه ام عندهم اكتو دموحا خزائنه رحمة ربك هذه الرسولة ربك نحا يستيس والنفوه ده هي الرسالة ده من ايه قبيحيه فيحضوا ما يشاءه ويمنعوا في ما يشاءه ايه اقوفوا غير ربان نحاسيين اقوفوا غير خزائن رحمات ربنا هذه يا ربنا نحرس ديسا بعلاقة كتير تو خدي قال عزيزي كات كات وما ديسا الوهابي بحنت بدنا عملهم موعي قريش لي من كوسامو إللي يالحناسانو هيا قالوا والارلي برالياركا ميجا قال أنت وما أنت وما بينهما انت أول عزة إللياركا إللي برالياركا ميجا قال أنت حداي أنت فاليار تقو في الأسباب ودعوه سمده قشق عنده رعا وحي إلك هكا كان إلك هكذا النبي هكذا كان وحي إلك الغتبه كسودا جيين وحيه إلك هكذا كان يكبان حتى يود عليه فيرتقوا هكرا في الأسباب ودعوه سمده هكرا وعلى عزارة ربما يقول الماموهير جندل هم جندل قراش إدمه لتأكد الحقار والقلة جند عظامه ما حول هنالك مكيه أسعر دي أسعر دي ما جسم كهجه محزوم الجينونه وركع صعدة عصيدة هي جا جباي بدر بابسونه كان ميد من الأحزاب غربيال أحزاب وحده إلى مركب لا جمعيو محقر وعالي وحنا نما ما عجل وحضر خدانته قوانا لغوشة جهدا ونوايمان دانته إسلة درسيه جديزة محزوم من الأعزاب حتى نفس درسي يكون من دونتا إذن وحي إلى الرمية وها القروب وحزب ومفهد حزب الله بالليل أما أحزاب ملحوه قل كأحزاب متعددة يوحد مقسان هو حمد بإنتنا كفقود وحأمر كإباء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذن أحزاب شيء ضيوم قال كعصة ربي التصلية سبحانه عز وجل صوبني ولا سبر قالينه يا مقه لنا عبينه يا ننتان لبينيه يا واحد لقول حدلا يا إساقيني ينكو بالله كذبت واحد بينيسي قبلهم قريش كهر قوم نوح نبي نوح قولبي سيبا نبيهم نوح بينيه وعاد فرعاد باهود بينيه وفرعون فرعون كذول الأوتاد أفرتير بها أقطنتي تسكو كحيني جيلي أما ركن هذا قبوله اكم موسى بنيه وسموذ صالحا بينيه وقوم لوط لوط بينيه واصحاب راقه صعيب بينيه ارك دليشه ولك الحساب فاحلك القروبيه النبي عشه بينيه ان كل ما يكون تمام قد ما الا كذب الرسل رسل بينيه فحق كركوده وهاكو واجب عقاب عن جنديله إذا نحذاب ما إقابك إلا كواجم في الكدين وهايزاب وما ينظر كل كاسكوا أنقرش الله صن لغد مركي خبرداس يدتك على خصوصية وما ينظر كرن مايا هؤلاء كوا أنقرش محمد عمديا إلا صيحة قيل واحدة مذا مال الغقيل إبربعا ما لا مصنوس قيل هذا من فواظ حسكي فوا قال مركم مرلا اللي سوق حو قال لو كاد يمر لباد لنسيدونو لباد الاسم وقت قوله اي فواق ليا قوله جدد وعود هذا بان حسكم ان متواتره ان جوقته ده. ان دهينو ده ما لا وسو من فواق النقبول كل كل لو صغير يقول عذابك اسمو باءنا وقالوا مشركين انت وحي رادن ربنا يا ربنا انك الربنا أجلنا لا تدعي قتنا وح نصيبة النوق تلاجشي أثناء قرشي سق القراء لدونك النوقا هم قال عنك كل قبل نوقي نص هرماري قبل يوم الحساب سابتم عن انت ذكر قل النوق تلاجشي وقراء النوقا بعد قادلين فبنهاو حال لجيري القادو على ما ورك أي قرون قادلايا وتقول خصوصا عبدنا دونك نجا داودا حقه صاحبك كأنماها وقوة وصماها بنيناها بأيدي بين الميتهاي قل كذا الأيدي حقه صاحبك إنه داود أواب من إباء النقد بدون إن أنك إباء عصخرنا الجبال بوري عيقبان جيران معه داود مئي يسبحنا ويتسبح سنجيران بالعشي قلبتي قرأ أذكر مرك الاتوكلو إلى قرأ لكندعلو بالعشية الليلة والشراقي سلعة مرك عذاته إلى قرأ لكاسو بعده أي الليلة كلما لبنا وقت العبادة أذبي وفى عيني نصاب بعنا بوريه واتسبيل زنايا بالعشية قربته يا والشراقي وبري وطيلة شمبتنا واتسبيل زنجيلتي محسورة إياه داود لا كل مي كلن إنت أصو له داود بي أوابن او قطبنا يوم وشددنا خوجينا مُلْكَهُ وقرن مديسه وَأَتَيْنَاهُ تودع سنين الحكمه مرتي غرت سو نقيراي حاجه ويقين اي وفصل الخطا هذا لك كلا صاد كل دي دي ديسو صد الله لي بوين نعلمك بمراده والقران بانقول شربتوا صاحبك بل بل وعى وقع ففروح في عزة كبر هي وشقاق خلاف شقاق خلاف كل شكنيه كم بدنا خلقنا عند من قبل مرتب من قرن امديال وفنادق اي مذه قليا ولا بشلون وقتي قليان حينما الناس انعر وقتي وعجبوا يابا ان جاءهم ان وجيم منذر من الدقاه فيهم يجوا كامل فاقال الكافر كو عبدي ديي و ايراده هذا مدكا ساحر فلان فلل كذاب بين بنو اجى على الالهه الى عيالك الاعبود اي ما وحو كير الى ان كليا ان هذا ورك شجاي لا شيء نار رجعوا يابلوا وانطلق الملوا فديال باتجاي منهم قريش خميده قائلين ايغو اسوله ان نسو النواديه اصبروا طول قاده الا الهاتكم الى عيالك ان كركوده كل هذا ورك كن لا شيء هذا ترادو حنا لو جدنا يوم ما سمعنا ما عنه ما قل في هذا وركن في الملة الدين كنيت الأخيرة تدا بيزه في هذا ما هذا وركن ما إلا اغتلاسن وما شما أنا وحكل أو زلة ما وعلد جيء عليهم محمد تركي ذي غر قرا بيننا أننا هذا نذا بلهم غراس في سكن بيكوس جيدين من ذكري أنا جاء بعض قران كي بل لما يذوقوا ما ينول هذا من عذاب أني يبقى عذابك إيقا أم عندهم أكثر موحا خزائن رحمة ربك خبق أنه حريستي وإلا شيء كنت يرتون خبقه العزيز كانت كأدوما الوهاب إحن تبقنا هم لهم قريش موحا إليه ما إله والكسماوات والأرض دولاليال الى إلى الريال لهم يوما بينهما وعود عيسى حديسى إسمه دايان فليرتقوا حفولا في الأصباح ودل إركا جيسى جندو العيض موح ما هم هنالك من جاكوس كانوا مزوم ولا من الأعذاب كرب يالكم إذا كذبت قبلهم قريش كور قوم النوح وعادم وفير فرعون في العنكز لاو تكيرشوس فزمود وقوم الله وصعب عليك انت الرسول شديد بنيا هؤلاء كقوة الأعذاب كرب يده إن كل ما كل كل قدمه إلا هديه كذاب الرسول فوصول الوليد بن يزيد عقا وعا كركوده كو, كو واجب تقاضي اني غيبه حلوتين وما ينغرو سوقي مايان حاولى كو كان رير مكنا الا صحيحا قيله وحيده تلمذه قسم ما الله اسقناني من فواقد نوقم فقالوا اي ربي ربنا يا ربنا انك ربنا ان اجلنا ان نودتي قفنا وعد نو قبل يوم الحساب حساب ما انت اذا كور وعند نو تلقى شيء نوك اسبرت القادسوبنه على ما هذا الحمارة أن يقولون كواد لايان كالاذا وذكر حدنا دونك أنه داودة للأيدي حقه صاحبك إنه داود أواب إذا أبقوا النقط بدون إنه أنك إباه سخرنا وحن فضايدنا الجبال بورا معه داود الجريدي يصبحنا يقول تصديح سنايا بالعشيه قلبته يقول الإشراقي والبارقة والطيرة سنبرتنا واللتت بالزنجرتي Mähsouraten yhden lakulmiai, koulun, khymreti yäburaa, lehu Daood bai, awaabun, onnokot bagnayien, wa shadadna, wohan nuhajinna mulkahuu, Daood baukornima diisaa, wohan daoosinna al-hikmata murtiya diin akonimu, yhäwa foslaa al-kitaab. Hadalka, kaladikdii